صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى ال ابن ماويدي يسالن قيامنا على قد ماذا يعلو من ذلك وفي اثم الى مصاحبنا نفسنا وقال يبدل نسائكم متعددا بشريف رعكي مثل ما صعبية ثمان وله ملالك شمت بمطاطين إن بعد ما حمد الرجاء ومسجدا فم من خوارف يوم مورق بما فلو الشجعين رطارين وشكيدا من ذلك النور النتيشة إلى الوراء وارجاد وكمو دنيرا من مبارد الناس من ألبعام المطلقة أنت وطمقا وبجل شماوة الهلع في بسل من كل شيطان وطمت مردا وشماوة مطلقة وغادت ساوة وبجل ومنك شراب وبمكة من قد كان مورد الذي أحيا القنوبا فحفاظا موردا وبالذالع السن وفي أول يوم الاثنين المقفى من الهدانا وبعام دين فهزا كما أنزا وروسو فعجد العائز معزدا وبالسابح الميال العلم جدور وأجاد وبأسرق الأسراء وهو محمد لما الله رب ان يحمد وله إله الحرب حقك مرجا لخير محمود الله ونرزل في جمال ونرزل في جمال ونرزل